او بالندره والاحراز <تصفيق> وين ذاك مره اسمه الموانيه اش يملك واحد يملك يملكه اذا قلنا قال احرزه قاعدين يقولوا اهلا ما جوه اصلا هذا ما انا حيل ما يملكه يملك اي ذكر ما قد يملكه حقد فساد بدي ذاك بنفس ساعه ما ما ما بعاد في المدينه ما لا اذاك النقله ما بلا ما يملكي مقرب <تصفيق> يعني ما يملكه كثير ولا في النهر ولا في البحر مالكي. مالكي. ولا في البحر ولا في <تصفيق> الاحراج الحين حد حد حد بساري هاي غير ما ادو مالك لا ديفال ماسوره ديفال ماسوره ما ادوك لك لا حراس قلنا قال لازم نضرك قلنا قال لا ما ادوك حراس بس لا لا ماسوره اصلك ها انت ختهم بالتحرزه هون لا لا دخلت خزانه خاص شو الحرام ما صابرت بي علي في المنصره لا لك عنده كنا جايين على بعد الخزان محل احراز تجمع هنا يا كلمه لا لا ما صرا ما ينفع الاحراز ما حد بيروح ينزع له قف ماسوره نعم بلا حد يابله فساقيه ما خلاص اذا انت تسقيه اذا انت تسقيه من الساقيه يضحلني حق الماء حقي بيزقره شنو شق الله يحق لي ما بحد هذا ضرب غرق حق الله <تصفيق> <تصفيق> ابلا ما دم ملكته يعني معنى ماها ساب ربيع ما ساب ربيع وراي وجهه انا اشلدن و... لا ولا يك يزغ حد وين الفار بالله يا الفار طيب بالبيع ما بيسوي ربيع هذه ما لك معك في حق خلاص انا اذا راح يشرب لنا قلنا شي الامام الاخر اه وانت راضي لا بملك. لا بملك. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اه ما انت ما مالك كلام من الحقوق بقيه الحقوق البيع من تاخر ما صرا ما حصل صح بيوصل للوايد وايد ما هو فاكر بيوصل بيوصل نعم بيوصل ما للوايد لا بيبيع من المتل نفسه للوايد الوايد لا ما صح لا هذا صح ما صح بالماكينه هو يقل طوال ما تشيل ما إذا هو طوال إذا من طلح الخزان, الخزان ما ورجع من الخزان ونحن نحصل على البلاز سلطة تيوه يشتريه لما تجيب البيع ونحن نحوه عندك لازم لما تجيب البيع لا لجيب البيع إلا حرزة، لا أعرف شرطة يجيبه مالك للمحلة الحرزة يقولون من ما يصبه هنا ورجع حرزة ويقول بعد منك بعد ما انا اللي اتصل نادى على عبد الله قبل ايشي هو كان بيسوي عيده طلب نعم ها الماكينه راسا يعطى طلبين طاب ما حطت على ما ادري يعني هذا غلط ومو الماكينه هل في حزان لا ما كملت ما ما بلا في حق بس نادى على عبد الله نادى على عبد إذا تشاكروا ما بشيش حق التشغيل, حك التشغيل ما صبره بيه حق التشغيل المعاصر إذنب المعاصر إذنب إذنب لا أبلا حق بها ما خلا بيستاجر المكينة بيستاجر إيجاب قال طول اليوم ستها بس وراء فيديو واحد. ما لو بقبلها ما قديرني. كلا نجل السيارة بس. بس. سيدنا. قد ها يدخل في يوم. قد يدخل في يوم. قرق الملمى. انا اتعزل ما قد ما قد احرزت. <تصفح> قدر انت سوا. الا المعظورة ساقيا سوا. ما هي الا نقل. بس. ما هي طريق للنقل. او ما في حكمه حكم ال... النقل والإحراز. هذه الحين يطرحها في خزان حكمها والله ذيك حين ينزع فيه. الأول حين ينزع فيه سطول والله فيه. بدون نقل له قال من الحين يا بدا خزان. ولا... لا لا. من جد شويه نقله عندك النقله المنزعه لكن الحين صب في اسطوله المنزعه نفسها الحين ما تقدر تاخذ تقول لها انك لا تم الحين هابو كراكس للماس حق المطر بده يحرز ايوه يا ابو اسطوله في الاسطوله خلاص قد احراز لا مملكة لحنونك لا نقل هذا الخزان لكن شرطها النقل والإحراز شو سيدي هذي قال حكمين إذا وصلت بقاب لا إلا دي الخزان بدو حكم ما شرطها النقل ما شرطها النقل برك إحراز والبرتة قالوا ما في حكمها ما الحوض والخزان أفضل المذر المعنى بسهد وفضل وما دبعه وقيمان ما ماهذي دي بيجي هو حق الزمازمة حق ستين يوم جورا مخيبات هو الماء الماء ما هو عندك الزمازمة قبل الماضي بين بلوصل البيوت في دبا حق الزمازمة الزمازمة الزمازمة نعم مدفعه ستين يوم في الزمازمة درد درد لكن وشي الزمازمة هي نقل شرب مع شرب للعماير كلها لا غير ما هو لا واحد منها بس انا نعبي غير عمجر الله يعني خدام هذا بها تبلهم تبلهم من الدولة. ما خدمات لك لا ما يقف الخير مهما مثل... ويرد لك مثلا ملمعه ذي دي... بيجوز له غير ما هي حقنا مثلا ورحت تبع بالنا في مره مل... لا مل... هو مل... لا اهو ماذا عندك ما هو ما, ما هو. يعني ما ولا اهلهم ولا مدينه قالوا لا لازم نقارن الحاج اللي نستخدمه قبل استخدم الأشياء التي سووها هم اصبر <تصفيق> لا في غره مخيبه تؤذيها امك يغبر فراش يستخدم فراش بس في في فراش يغبر فراش ويغبر خدمه ما <تصفيق> بخدمه على الباباني ابو خدمه تقديم المال ولا جرف يا هذا امراه هي دي استخدامها للماء الماء ما شي لان الماء ما هو من نهر الكل ولا مجاريه الهم ولا شي كل خيمه ولا خيمه ايوه هذا يدروا سرج فيها بيفرجوا هاوي ذاكلوا هاذو ما نزله او ما هو من جهة حم ولا بيسوه شي فلد من جهة المنائية ما هو معهم خزانة بيوزعه فيه أو بخزانة؟ بخزان كامل والمناقل بيوزعهم؟ لا ولا بيوزعه ولدنا المواصر واصلة كل بخزان رأسة؟ أبلا احتاجوا يغيروا بزابيز ولا يسبروا بس إذا قد خلالها المخيار لا يسبروا بيبان هذا ما هو هذا هذا فتتبعه أحكام الملك بعدها بحيث بدوها ملكه واذا اخذ قدو مغصوب يصح باعه وكل و قالوا زكاته الى ولاه التجاره يبيعوا ويشتروا كم باقي الدم زكاه انا ما اه الماء ملك ما بيجمع راس مال لا هو شو ما دوره هو هو انا عندي خمس لا انا قنايه لا ما هو قنايه ما بتعرف تركز والله انا ما بيملك واحد مايل ما عمري ما عمري الوضحه وشو الماء اه هو بيبيع ما جنب مطرح المسجد يبيعه يشتري ما شاء الله يبيعه اه ده بيبيع الكهرباء يبيعه او من ده أه, اه المغنى اضيف قنايه من الامور المباحه المربعه يا زينا دولار بيع على الغطا لا على الغطا ايجي من الاسرعه القياره اذا كل اخر السنه هم اه السنه هذا يعني السنه منظر معليش عارف ما <تصفيق> كل يجمع كل ما قال خساره اذا يذكر النهار هذا <تصفيق> هذا <تصفيق> هذا ايوه بارجع بالضبط حاول ما والحجار ايوه اذا قال انصاب <تصفيق> ايه لزنبي ذاك دولة تجارة يبيع ما قد بعد ساعة تم يوم وعجر عرب وخمس تشله من مباح وتنوي بهلالة للتجارة كاوك دولة زنبي زنبي ذاك اولا زنبي قالوا تحاور حجر وقالوا جواب بلاك دوله تجار اه 12 قال لي يقولوا من ليش من حط والدم لا ما كذا عليه طب حد محتايه خمسه النماج ما ما اي عمل فيه اي حنذب له ما هو نبدي زلفه هاشي دخلوا والسلام واحد ما شاء قالوا ما يملك حظه يملك لا بيملح ما عليه التراب يا زيد لا يا شباب لا التراب ما بيملح ما ما بيصبر يا لا بيصبر لا اذا هو ملك لك على والتراب اللي فيها والكل عشان ليتها الفرق بينها من ذاك حينها بين الغنائم لحكم الغنائم ما ما بيصبر لا بعد ما تيش تشله نحطه بعثر من البطحة لانا بيشعب ويقطع وتملأ شوق ما ايه تعب فيه احي ما تعب ما بلا لقير ذيه انهم كان هم مرقوا بينهم بتيس فقط ونيرزم فالماء وحماه والبترول نحنا بنقول فيه لما البترول هو ركاز لكن ذيه الماء مثل الحطب الماء ونيرزم كيهم مثل الحطب نجح يا فوز ابلاباي قلنا سرى كامل الدراده خلاص طيب اخذ الناس على عاده ما حق الكازيها نظر معوي لا لا ولد دح قال تقميسه انت حق قال سخميسه الماوي اجمع على المزره من جانا النار والخمس فل الحطب والحشيش المذهب لا لا بس يدوبيه ما دام ببيع هذا غنم الله غنم تم بيع اشهور باع ايوه في اكثر لا لا لا بس بس من مره قبلها بهاي اذا قال انه نصاب فالسلام بس بده يدخل مزاب اليوم كل الحاصل انا غير الحاصل كله زكاتك كلها بالزمه ما بيصرف حمام ليه ما بده حاجه يخلص حق التزامه خليه يضحك لا على المذهب لا أخصم شيء لا أخصم شيء عشر أو لا أعشر أهي عشر هي ذات تجارة ربعا العشر ربعا العشر ما هو التجارة لأنها ما أخرجت العرض لا أقول ما أخرجت العرض لأنها تجارة بس لا ما يلزم الشيء ما فيه ما أخرجت العرض وهو مثل في الأصح حيث إنه إذا تلفه أحد يلزم ايه مثل وما سوى ذلك فحق قل لمن سبق اليه قدره كفايته <تصفيق> <تصفيق> اذا ما خدم ولا صحيح من التحريز عزيز انا كذا صحه وين رقمك تكفى يا عمي انت الله حقاً باقلت ما هو راضي الله يقول جقدوم خمج مرور قادم أصفا وفضا كله سوا بشي ماذا قادم عد في ذاك شرك مذلحين تكفح على شاهي أبلغ أبلغك ماء لا فرق بين الماء الشاي ونحاكم الله أبدا أسا قل له أبلغ من قطارة يلغى راح حكايتك قدها محمد هلا كلك خايفه يعني لا راح اهدينا غيره ما ما دي عندك والله <مس بدتي حمزه الحق ما ملكها ما قاع طب لا انا الله سر الله سرنا نكملها نكملها هذا الله سرنا سر الله سرنا الله سر الله سرنا الله سرنا الله سرنا الله سرنا الله سرنا الله سرنا الله عف بس عندك عفر اه ولو مستخرج من ملك في الاصح يعني لو كان الماء مستخرج من نفعه احكم قال نمبح بر من بدي يجي شل من البير الله يزاد عليك حياتي هذا بنسب قال عم بيسقي ما بلا انها لا يضربه ما بلا المشكله الدخول فيه بس ما دخل اذا هيم مباح انا بروح تحفر به مباح ما لي عنا ولا مخلب اه اوه غالماً سيحاً سمح له يدخل وما لا يسخل وما لا يسخل لا دخل كذلك لا سمح له يدخل فيه يجب رفلاً غار كهي ناس لما تأسخل فيه من المهار كيف يسكرهم وش عربية درهم ماذا عندك المواصير والكل ها يمفينون لا دخل كذلك بكت هذه الساعة يدخل هما الليلة جفتاو حينجوك سمح له يدخل لما ها ها ف... كلهم ما البير ما بلاء المكان ما بلاء الماء بس لكن يا ثم الداخل قال في تيال حالة معنى أنه إذا دخل يغرف الهما ما أثم الله في حق الدخول ما أثم في حق الماء إلا بإذن إذا أذلف في الدخول فقدوا جاهز لهذا ما بشرطه يأذلف فيه أخذ الماء والله إذا باكبه عرف ان الناس يروحوا ينزعوا من البيار له من داخل الناس الله مجاوز الرضا يخلوا له <وزاو مدهش> له. <تصفيق> <تصفيق> مل... لها وزعوا مدح هل ما حكم مال ولا سواح علم قال ما حاجك يعني ما ايوه والله هو البير لا كذا مثلا اذا مثلا هبلها سواقي وصبراي الماء فيها احرج فيها خلاص انا ما قلنا ما صاحب المحازق ولا قال مال بير ما في <تصفيق> انه <تصفيق> بيصل <تصفيق> عند الماء ذاك يوم باحل الناس جمع ما هو اقدر احرزه ولا شيء حرقه وروحه في ساقه لما فيه سد فقدوه ما ماهو لفعل ساقه سبنا وراشي بلا قطع الوالي حق وضي ما سبقه لي قدر القفاة فإذا شل <تصفيق> اكثر حرزه روما لا قدر القفاة بلا بحيث انهم لو مدلا تشاجروا ولا تداعوا ولا عجيب كل واحد اللي يجي ليه قدر القفاة نعم يا اب زكاء يا ما يمكن اياب زكاء يا الله لا زين الكل لا للثواب لا يرضى اهو ما بيق على هلا للناس يشربوا منها فين ما والله قديه في خزانه ما صيره بدال الحين يجوا في خزانه ها اما ها وكل كل من جاي يغرق يا حمزه امنا ها بده مر قاعد يمر امنا ونص ما برانها تك <التصفيق> <احسور> ها على عالم ناس يهربوا على وجه يضر كذلك لياثم الداخل وياثم كانه ليش على وجه <باي يسة> يضر <ستايا> انكم مع ذيك حق ده وبيقل علي سفر عليه كباي يشير له ما حقه ما بيقلها وهو شي سجي بحي بل الحق ها ها احنا على صعب الحق بك ها شباب يحقق مع ابن البيان دي ها بد أول حاجته مقدمها جاي نقص عليه من حاجته بده وضي هذي بابره أظن ما بيقي فيها <سؤال> إيه إيه في في والله مادة... ما بت... بت... ما يضر البيت إيه إيه وفي ستها ما بتكيبنا الله قليلا مرحباً مرحباً ما ضر حقه في البيت لا لا لا لا لا لا وقعه مباحة لا قال صاحبه الحق في البيت أو أنه أظن عمق باقدو بايا ضر بيت وليه يمنع من الدخول قدرهم قدرر في البيت مقهور وده هو بقى ضر البيت لا يؤثر عليهم ماذا لنه... cool. لما بقى يخرب بيها جار ولا بقى يسوي شيء ضرر عليهم لما هم بقى يأثن من الجلدية قدرر ومنه يمنع قال على وجه يضروا صاحب الحق في البيت أو النهر لأك الله يمنعهم <الأستملي> لو بقى بابا من عاد الساد قال قبا يأثم ما فيه لا يأثم ما يمنعه ولو بقى يأثم ده بيسبر يأثم ده و لا. لا ما إذا هو يشرب لا قصلي إذا هو اشي يسكي هو يمنعه حق له ما المنع من حيث أنا كان ايشي أعمل بقى لا لا قال صاحب الحق في البيت او ايه او النهر نسل يشرب <تشفين والضحوان> <عليا> <تشفين والضحوان> <حواليه> <تشفين> له <عليا> على وجهه يضر ما اذا خان الشرب ولا الطهر بده سهد على على غيره يضر عليه اذا ضر صاحب الحق في البيت يعرف الماء ضر حق صاحب, صاحب الحق في البارئ أو النهر أركب يحزف النهر لا تحازف أبرع حق, حق, حق بس أقل له أنجا حق أقل له أنجا حق أقل له أنجا هم النهر أي ربي يخلق النار أنا أرادك؟ أقل له أنجا ما مع بينهم إذا هم هيا بين المزارع كلها قسموا على الأمر سبرت النهر وسمت تطرافه نعم <تصفيق> حفرت انتا النهر جاء نهر ايوه اذا بدو للا اصحاب هين اما هم بيحق اما هم بيقولون ان النار دار حين ما بلا الشيء جاري او لا, لا ما. ما اه. اه اه اه لا هاي. حفرت اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اولا ما بها ازهار لا تاج ما بها مع التاج مان. هاش دهني هولندار ما في <تصفيق> خلص قلت لما حين انتقل مثلا إلى خزاني أقول لأشيب بأنك رابيت مساكي المعصر بي هذا الحين وتسلم الخزاني أما يغفت لكن ما أبنى مقول لهم لا نقل أنت بأه يا من ربنا بسكة أو شي ايه نقل بيعم قازيبا نعمل قرشي في المسكي نقل حين يبدأ القرشي في المسكي دو دي آي بيهاب دولي هاو قدو معنا نقدو بلا لعب ربطة تبانوا شهدت شهدت ورجع حازم درويش الاخضر داوود صراوات ها لا البيض من اخبار ان اللاعبين العرب إذا جاءوا بهدير فيه مباح حفرها واحد وقد بيسكي منها ويستغلط وقدوا جاهز المن أخذ منها ولو قبع يضر إذا هو فيه شربورة وغسلية لأجي لا هو ملك لك إلا أعتقد لأجي هو محافير في الملكة لأجي من المكانات إلي لي ما أحتاج إلا ما أحتاجت لا ما أحتاجت هذا يأخذ إلا كناس جناك لا الحين اذا مثلا انا ابنك اكيد واسمه هذا هذا لسه هذا اذا ابنك اللي من راح لا اشي قال هو شرب ولا شرب ولا, ولا فيه مباح اذا هو شرب وغسل سهله سهل. سهل. سهل. ولا باجر قلنا غيره لا لا دي ملك صافي ملك ولا فيه مباح قبل شيء مثلا قبل المباح قريبين ما هو محتاج ما هو اذن بدخول ولا شيء اذا ادى لا يدخل ان قال على وجه نظ ها لا دبي ضر صاحبه شلل ماذي جوف البير ابي يجي في البير لا كان يله راح شلل صطل ابلاه بيجي في اليوم مش حيضر ان لا يوصل وما بقش البير مش الآن إذا مثلاً بيسكي واحد ويوصل الماسور على جربته واحد قد دخل ومثلاً ما حان في غصف رعب مثلاً نسوانه جوا يصبنوه وعليهم نعم لعي جوا يصبنوه فأيما ما صابوا ريما حقوا الأجزارة ما حانو بالمدخال تخاف تمنعهم <تصفيق> <تصفيق> لا يدخل قلوا انا اخرجوا يعني امنع اخرجهم من اه ولما الماء ما يجب نعم يكف <تصفيق> <تصفيق> عليهم <تصفيق> الماء الماء ما المان قد حرزه حدف الماصور قلنا حق النقل قلنا حق النقل بس اه قدوا اولابه أولا مع النقل قدوا اولابه اه فهمنا على قلال قلنا ما قالما قال طهور الثياب ولا ساح قارشتي من البيت ولا آه. حدا عنده شي من البير ماك بعد شي من البير اما اذا قلنا قالته مع عبد الله احرزكم حق النقل فيه خلينا نمنع اذا جاي معك فيه حق خلاص حاولنا حتى الحفر بس ولما الماء ما في شيء بده حق مثل ده يع. yeah. yeah. يعني مثل ما نقل هو حقه وكذلك داخل البير هو له حق سلمان ما له حق مثل ما قال ما في <تصفيق> شيء بالبيت اذا الحين يقدر ماخذ ما عاد بشي ما به فرق كدره ولا قال الله اذا ما بلا قليل ما تطهر شرب قال ترى فرق بينها الحين بده لازم هناك الحين ترى الماء ما قاعد خلاص ها اذا نقلته سوا طلعته ولا نقلته مواسير ولا مكاين ولا شيء امي حد النقل بدو جزء من هذا الملك لما بقى ملك ده لا حد لا لما احرز وارجع اتعب لو هذه ما هذه حصل حبيبي كبير باب القسم. الله يجتلط في القسمه الله يرحمه اشتراط توصل قسمتي ضروره اشتراط ها والله والله عندك يا كلونش رامز ديال خاصه صغير ها ما هو صغيره ماده ما ما قرينا لا لا ما اشتي ندير حكام مثلا مش شي ما رحنا حرب حنشييره عاد احنا حكام يسروع طيب انزي زي المصلاغ مكان عليه سلام فصل يشترط في الصحة لا في يهرط في الصحه يعني صحه جسمه حضور المالك تعال جسمه فحمامه جسمه يعني اجبر كيف اسمها معنى ترسمها على انها الاذى هو معنى ترسمها على انها لا لا اشياء اشياء السمنه هذه لا الاذى الاذى لا غير هذه في حادثه بنشر كلامي قلتها كذا اسمها هل هذه الصوره الصحيحه هو باش اشتي قسمك صحيحة لقد <سلام> قل لا عيد وستطور الواحد مدخل ما هي ما هي صحيحة بايصبرنها ثلث رقع تنقل التنقل ضا رقع كسلت من القسم هذا ماذا كسلت من قسمك فشي قسمك جدي اول شي قال يلزم بيها المالكين او نائبيهم او اجازتهم بعد القسمة لو ما حضروا الا في المكيل والموزون وتقويم المختلف خلاص الا في المكيال والموزون يعني فيما اشترط عرفنا القسمه ما فيها واش يدعي ها ودي بسمو كله بسمو كله بسمو كله شنو ها نقول كيس جيد وكيس فاسد وكيس وسط يقسمو دا يهودا يهودا ياكلوا اه هاي طيب وقت يتمموا عن ما بقدرش بدي شرك نازي ما بدي احضر عذر تقبل ما والقع يقسمون آه بيسفر كذلك آه أو إجازة هم بتع قسموا هو إجازة في المكين والمغزوج ما يشترط إما هو حضور أشيركم لا معنى إنه بيقولها هل نبا يقوم ولا وش يشترط وهو إيش هدي التقويم آه آه آه في الحضور ولا شي نحن نخل حضور يعني لا يروح بس مو هكذا يا منغارجي لا يدسموها لا بعد تقويم هذا خلوه لنا بس لا لا وتقويم المختلف لا بد من خلق اسمها التقويم كلها امان سابله ابي بيت وهبل هبيت ولا دي شلو دي شلو لا لا بد ان يقوم ده جب سعر كذا كذا ورجع يقسموها على حسب التقويم اي زي دوله قابلنا اياك نفس دي وتقدير المستوى هذا تقدير المستوى ما هو بدوز كيل ولا, ولا, ولا, ولا, ولا الوزن تقدير ولا كيل ولا الوزن هم المدرعات بالدرع ومصير النصيب إلى المالك او الى المنصوب الامين مصير ايوه هذا المصير لا آل. بد يصلى ما عند المالك يسلمه له ولا ولا ما سفرت ولا منصوب بالامين اذا يجاز الاسم ها بعد ما يجاز الاسم اذا ما حضر اجاز قسمه ارجع له قسمك هذا واحد مدري من حضر ولا اجاز يعني قاعد فايد البطاقه سلم نصيبك لك لا غيري بس عندي فريق كده بالمال لما لما تستلم الحين جو غايمه وسبر القسمه لما يجي يلبس ولا المنصوب اذا من الحاكم ولا الوكيل إذا به وكيل مع السابق واستفاء المرافق ولابد أن يكون كل قسم يقولها مرافقة حقوقا ولا يقول له بيت ما معه طرق ولا يربه ما معه طرق ما سبرت القسم يعني لا بد من كل مرافق لا كل نصيب يستوفي مرافقة ولا ما سبرت القسم جمعه طريق قال بير والبيت والدا يقولها تربلها حقوق هذه بتحتاج والله ما صبرت ها اسعد اسعدي بقول لك بيت ما بقول لك طريق راتل ولا غير به طريق ادعي كيف اصبر يعني ما زبر نستخدمها ما يذن ما ولا تبدع الشريره كان الطريق الحقوق طيئة كذير زمانة ولا يهبوا صاحبك بيت معه طريق وانتي يهبوا لك بيت ما معه طريق. لك تنضى القسم. عظم بيك سمول غرفة نصو. يا مستر. فلبيك لبقى لقد تنجح لما شاكر اه. اه. اه. شاكر. اه. الان. اه. اله. اه. اله. حاجة ما الاستخدام ما نسابر هل... لا هم با يأجروا الهبير ده هره ما هو ولا هبوا لا, لا, لا عندنا بقى. ديوان بين ثلاثة <تصفيق> هم لا, <بأزبر> <تصفيق> لا <دهن> با زبر يستخدمون دلاثة وما بلا قليل ولا يرضى يسمع ولا يحالى اشتوق من كل شيء اي بعضهم لا با اسمهم على لا با استخدمها ناو ثلاثة ولا لكم قلوا حدي في اي وين عندك هالقسمه هالمقروضه كذا انك قاعد من البنك وعفيت القرفاتير وبراتير اه ورجع قلنا نجيب هيك قمار احسن ما يعني نجيب مثلا يعني زماني او جامي هذا بعض مع ولاده اي ورجع يقسمه لا بس كل واحد له نصاه وانتهى فالعمير بالديوان للعمير حقتنا الثلاثه بالديوان ده عنده والمخزن لنا جو بس ياخذ كذا دعشه هاظر بريد فلاحي بس ادري مرفوع هاي قالوا سي باول على وجه لا يضر اي الشريكين حسب الامكان على حسب ما با يمكن لما هو لا يوب 24 ابرش ما ما يصبرنا يمكن نهابول ما يحتاج يخلقوله جنبي ياما عجب اسمه على حسب امكان الله تحتاجوا يشتراو لجل يصبرالها يصبرال المرافق ولا تصبرال <تصفيق> قال امكان كان الاستفاءة المرافقة على وجهه لا يضر احد الشريكين على قدر ديباء يمكن. على قدر ديباء. كيف يقصد الله على الطريق؟ اه؟ كيف يسرفك؟ ترجع ليم جمع؟ اه؟ الترجع هي شيء؟ لا تت... لا مثلا كبه يقسمه مثلا اه؟ وعندما هو سابريت وزع مثلا على ما عليه؟ ليم جمعه؟ بس تكون علاتي اصيغ اسم وغره لا <تصفيق> سعد ها ولا قالوا ان تتناول تركه مستغرقه بالدين مستغرقه بالدين تركه مستغرق بالدين <تصفيق> اتناول القسمه تتناول القسمه والله فبطلت القسمه ماذا لا قسم التركه خلو له الدين ايضا القسمه باطل كيف باي سبروا فيها سيزن الغرطاء إذا مرضو يعدوه موكب يلزمهم الحاكم في التاريخة به واحد مثلا عليه دين خيالات وجهها لتقسم الأموال مرضو يخلص كيف الأموال يعني ما قدم لكونه في سلحة الحياة لا في المال نسي إذا طالب الحاكم باي الدين بالدعم الرأس المال وقاي تقسموا البالي لا ما جاء غريم جاء والوقت أسيدنا هند واحد من الورثه ما حاضرش بالدينا او ولا مروه علىنا على الميه عاد ليه ضروري ما قالوا المهوبه على المقريد علو... اذا عندك مبلغ مابلاء... بناء بناء عندك ما يذها تهدي الشيء يقدون هابت عند الرشيد ما يقدون ذاك لا لكن احد منهم ما ذا بيسمه هل تقوله بسمه لهم نقول لهم النصيب نقول لهم النصيب اه نصيبه. نصيبه. اه يدتو نصيب عندك عدهم مختلف فيه يعني يقدون تريكا مستغرقها بالتين وفي الإجبار توفية النصيب من الجنس. يعني عذاك اذا القسمها طريقه الجبر ما هي عد فيها شرطين فاهم النصيب من الجنس الا في المهايه ولا تتبعها قسمته توفيه النصيب من الجنس يعني ها لا اصل فل... هذه ما هي مجبره لا اصبر لك نك... من ذاك ال... ولن من ذا والله نتوافق هو في الجبر فلازم نقوله نقول كل... الجنس يلا نصل انا في ديبر ما في المهايا ما يلزم يلزم قال الا في المهايا يعني بالشذي ما هو صابر ينقسم فما هو ما هو صابر انه يتوكلنا الجسم ما صابر يتوكلنا لا سيارتين انا وشو كيف مثل وشو من الناس ايه ايه ايه ايه ايه سابر يقسمه ارتين في الواحد يقوله بسم بالغربة ايه ما قال دي وان بيت ايه ايه بسم جدي حسن بحرق هذا الغربة هذا بسمه باسا حمام تعمم وقر وقر وقر حمام وش علي بالقسم انا كذي قال ايه بس هذي اعطاء انا كل نشتي نصيبة من كل يابولا من كل شيء محبو على البادي و على الحمام و يتداول و الحمام بل ساعة كل واحد لا اسبر باهم جابي في جلة كل واحد يشلة لا اسبر هذه الساعة و قال الله تتبعوا ها قسمة اشترط في الاجبار لا عادي يجي بعدها يعني مثلا جاوبها نص و سدس و غمن كذا والقعقسم ونصين وبس لا يعد بهاش النص بها يكتسم الى كذب كيف؟ كيف يكباره؟ ماذا؟ عندك الاول؟ قالت وفية النصيب من الجنس نسب خلافة المهاية؟ خلافة المهاية؟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 كلهم يخرج لها سهلا في ايش؟ ما عندنا اشتيالي كباب يعني اي ما عندهو في ايدي يهبوا له من نصر القنز لا يهبوا له شيء ثاني اه ما شاء الله ها لا فلا مهايه وشرط عد فيها لا يتبعها اسمها اخرى تابع على توك اياك اخر اسمها لا يجب دي تشمل الجميع كلهم لا يقعد بعد تسم ثاني مره وقعد يبا يزمد اسمه ثاني معا يعني عارفين دلاله لسه من ها بس بس بس. بس. ها للاحظ نص وواحد ستاس بالحنجو با ست بجو بالثلاغ ها اسداس يا نص ها هلا جو بلا قسم والتري كه نص ها ها صاحب النص هو دلحين نصين كنت نص لصاحب الاسداس م. ونص لصاحب النص م. ها صاحب النص لا جو عده بايت بايت با حق اسمه هل الاسداس باحتاج وش تخرب لا اقزم من مروه يعني اسمها على ستها اسهم ايبي هذا يعني ستها جاهز جاهز يعني يقسم الشيء يقول يقسمه نصين خلاص ودورك عدهم برجع يقسموا بعد اسمه على الله لا هذا نضرب ترى لا في المدري ما المدري ما هو شرط ها شرط ما غير المدري المدري ما هو في حاجه سهله قال اللاعب المرابط فيهما فيها فيها لا الصقر في اسمه لا يعني يقولوا لك صناعات الرحمن نص مثلا ب 6 و 8 ما يقولوا نصاي يقولوا رقم مساله 24 اللي قاعد يسموها على 24 سهم <دلسواسيك> فيها فيها. لا لا الله غير الله الا بالمراضبين في هذه فيه ما انا يعني بس الماء اذا خلت عن الشروط لا هي كل الشروط ديها ديها بل بل بل ديها ديها ديها بالقسمة؟ اه بالقسمتين ما عن القرباء لا يبال قال نص قال في التايق بها ليعود الى الباب كله وضيف قسمتين الاولى والثانيه الي جبر ولا غيره ماي وما علموا ضايل من ضيب القسمتين ها قسموا ضيب القسمتين مع علم ببعض من الوسط له ها الى جت بهر ضياق